بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب فحكمت آياته ثم فصلت ملة حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن لَن نَّقْضِيَنَّ مِن هَذِهِ الدِّيَارِ وَبَشِير وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا, يمتعكم متاعا حسنا إِلَىٰ أَجَلٍ حِسَاب تَرْمِيهِمْ وَيُهْزِقُ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ أَنَا يَوْمَ كَثِيرٌ إِلَى اللَّهِ مُنْقَلِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُمْ أَلَا حِينَ يَخْرُجُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِنَّا نَجِيَّا في الارض الا الا الله واحد رزقنا ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مويد هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ هَذَا لَهُ وَقُلْ أَيُّكُمْ ضَحْكَ فَرْحًا وَمَلَأَ وَلَئِن قِيلَ إِنَّكُمْ مُنذَرُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَأَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هذا إلا سحر مبيت ولئن أخطرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقول لما يحبثه فَلَا يَوْمَ يَعْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَفْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَلَقْنَا الْإِنْسَانَ لِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ لَبَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَغْوْسٌ من كَفُورٌ وراء ان القناه لحما اعد ضراء الشكل يقولا ماذا ذهبت شيئا عني ان انه ذلك الحق اقول إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة أجر كبير فلعلك تارق بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا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 ان يَقُولُونَ افْتَرَاهُ فَلْكَفُوا بِعَشْرِ رَسُولٍ اسْمُهُ مُفْتَرَيَاتٌ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 مَا كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَنْ يُعَمَّرْ لِيَعْمَلَ صَالِحًا فَلَهُ مَا يَسْتَأْخِرُ وَذَلِكَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ حَبِطَ مَا صَنَعُوا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وحبط ما صلاه فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتفوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى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 ان هولثق من ربك ولكن ما اكبر الناس لا يؤمنون وللاغلم من استرا على الله كبيرا كلا اذا يحرمون على ربهم ويقول الاشهادها راو على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون لها عوجا وان في الاخرتهم كافرون هَلَّا إِن كَانَ يَمْشُونَ مَجْرِيًا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن يَدٌ إِلَّا لِلَّهِ لِلْأَوَّلِينَ يُضَاعَفُ لَهُم الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَلَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ولا ان كن الذين يفترون انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم ان لهم في الاخره الاخرون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 مثلوا الفريقين كالأحمر والعصم والبصير والسمير هل يستويان مثلا أفلا تذكرون فلقد أرسلنا نوفا إلى قومه إني لكم نذير مبين الا تَعْبُدُونَ اِلا الله اِنّي اَقْصُ عَلَيْكُمْ مَا على دَاهَى يَوْمَ الْأَلَمِ وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا اسلام وما نراك اتبعته إلا الذين هم أراد هنا فَأَنَّى نُرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَى الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا مَا زَالِ الرَّأْيِ وَمَا لَهَا لَكُم عَلَيْنَا مِنْ صَبْرٍ بَلْ نُقُمُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَمَنْ يُجَادِلُ بَعْدَهُ مِنْكُمْ إِنْ أَنْتُمْ لَكَاذِبُونَ ويا قوم لا اسألكم عليه ما لا انذر يا الا علم الله وما انا ببارد الذين امنوا ان لهم لخورذه إنهم ملاقوا ربهم ولا فيني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم ففلا تذكرون ولا تذكرون اعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي لَكَوْنُ وَلَا أَقُولُ إِلَّا مَا أَقُولُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَعِنْهُمْ عَلَى الْقُرْهِ إِنَّ اللَّهَ غَيْرُ مُعِينٍ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنا فَأَثَرْتَ كِذْبَالَنَا فَآتِنَا بِمَا تَوَعْدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال انما يفيق به الله ان شاء او ما انتم بمقدين انا يا سقوم مسحي أَو صَحَّ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ إِيَّاكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ اسْتَعِيثُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّن مَّا تُجْرِمُونَ وَأَوْحَى إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُقْنِمَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَلْتَفِتْ لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاسْمَعْ لِقَوْلِكَ بِأَعْيُنِنَا وَرَحْمِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَأَصْنَاعُهُمُ كُلُّهَا مَا مَرَّ عَلَيْهِ لَأُنْزِلَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّ مَا تَسْخَرُونَ مِنَّا كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِي عَذَابِي أُقْضِي وَيَخِلُّ عَلَيْهِ يَا ذَا الْمَقِيمِ سَتَ إِلَى جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْ يَا النُّورُ قُلْنَا اخْمِلْ فِيهَا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من فلق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال الكرخي ما بسم الله نجريها ومرساه ان نزل رسول رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال هذا الروح بنا وهو كان في محزني يغير كل معنى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 خال ليلته من الموج فكان من المضرصي ثقيل يا اق من عيناي اك يا سما اطلعي لي وغي ظلما قضى الامر وَقُولُ يَا أَمِنُرْ وَاسْتَغْفِرْ لِجُهْدِي وَقِيلْ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَا دَاءَ نُحَرُّ وَذُكْرُ رَبِّي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِهِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَهُ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا رُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَصْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ لا تسأل مما ليس لك فيه علم ان لي ايبغ ان تكون من الجاهلين اراني اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني تقم من الظالمين قيل يا روح حب بالسلام من الله وبركاته عليك وعلى من من من لا وَمَا أَمْرُهُ سَنُمَسِّعُهُ ثُمَّ يَمَسُّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ثُمَّ مَنْ آمَنَ إِلَّا رُوحُهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا يوم قبل هذا تصب ان العاقبه لمن استطيل والى عاد اقار الحدود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان ااتم الا هو مستر يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي خطرني افلا تحسنون ويا قوم استغفروا ربكم انه كان غفارا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل الشماء عليكم مدارا ويجلكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هرب ما جئتنا ببينة وما محمل تاركي آلهتنا عن قولك وما محملك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا احتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء واشهد أني بريء بريء إنا تشرقون من دونه ففي دوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من ذات إِلَّا اللَّهُ وَآخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا أَنَا أَعْمَلُ وَأَنتُمْ عَلَىٰ طَرِيقٍ مُّضِلٍّ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَغْفِرُ لِرَبِّهِ طَالَمَا وَيَا تُونَ وَلَكِنْ بُلُوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَسِيرٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جِيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَلَجَّيْنَاهُ ونجيناهم من عذاب غليب وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعطوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عليم فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النَّهَارِ وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكَ تُفْلِحُ قَالَ يَا قَوْمِ احْذَرُوا مَا نَقُولُ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لِتُغْفَرَ لَكُمْ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ رَّقِيبٌ إن ربّي قريب مجيب دعائي قالوا يا صالح قد قرنت فينا مرجوًا قبل هذا فَإِنَّ هَٰذَا لَمَا نَحْبُدُ مَا يَحْبُدُ آثَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ فإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيدُونَ قال يا قوم ارايتم ان كنتم على بالينه من الرب واتى لي منه رحمه فمن يوقرني من الله فمن ياصرني من الله ان عصيته فانا تزيدون لي غيره في وَيَا قَوْمِ هَٰذِ الَّذِينَ نَاصَرُوا اللَّهَ لَقُمْ آيَاتِهِ فَدْرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَدْرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمْسُوهَا بِفُسُوقٍ يا سَيُرْكُمُ عَلَاكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ تَحَقَّرُونَهْ فَسَأَلَكُم مَّثَامُ فِى ذَلِكُم فَلَا تَسْتَعْيِنَانِ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ أَفَلَمْ يَأْتِكُمْ يُرْوُونَ لَنَا ثَمَناً فَانِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۖ فَنَجَّيْنَاهُمْ فَانِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ فَضْلِ يَوْمٍ حَزِينٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ فَأَخْرَجْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِخْوَانَهُمْ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّهُمْ كَانُوا يَكْفَرُونَ بِالْحَقِّ أَلَا وَحْدًا يَكْفُرُونَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِذَا رَاهِينَ بِالْبُشْرَى قَالُوا فَنَا مَنْ قَالَ سَلَامُ فَمَا لَكَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ فَنِيمٍ فَلَمَّا رَآتْ فَتَوَلَّىٰ إِلَيْهِمْ فِرْعَوْنُ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُخْرِيَةً ۚ وَبَدَّلَ آلَٰهُم بِآخَرِينَ ۖ فَظَلُّوا مُسْتَخْفِينَ فَشَرَّنَ لَنَارَ إِسْحَاقَ مِنْ رَائِحَةِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَلِذُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا شَيْخٌ عَجِيبٌ ارؤ اتعذبين من امر الناس رحمه الله وبركاته عليكم اهل الفهيم انه هو حميد مجيد أَلَمْ نَذْهَبْ عَنِ الْإِنْسَانِ مَثَلًا وَكَانَ نَسْيَانًا نَّجْعَلُ الْبِشْرَاءَ دَائِرًا فِيهِ قَوْمٌ مُّوتٌ إِنَّ إِذْرَاهِينَ لَحَلِيمٌ غَفُورٌ يَا إِبْرَاهِيمُ احْلِطْ هَذَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ أَمَرَ رَبُّهُ فَإِنَّهُ آتِيهِ النَّارَ غَيْرَ مَرْدُودٍ فَلَمَّا جَاءَ أَسْرُسُنَا لُقًا فِي أَهْلِهِمْ وَقَضَى بِهِمْ ذَرًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمُ النَّصِيبِ وَجَاءَ قَوْمُ لُيُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تحزون في ضيفي فليس منكم رجل رسيل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 يَتْلَى عَلَيْكَ يَصْلُو إِلَيْكَ أَأَثْرِ لِأَهْلِكَ لِقَضْعٍ لِلَّيْلِ وَلاَ يَنَسَفُ اسْمٌ قُلْ أَحَدٌ إِلاَّ مَرَاكِكَ إِنَّهُ مُصِيبٌ مَا أَصَابَهُ إِنَّ لَهُ غَدَهُ الصُّبْح أليس الصبح بقليل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها فاسلها وأمظرنا عليها, عليها حجارة من فجيل من أقوم سَوْلَتَ لَنَا يَا رَبِّ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِعِيدٍ وَإِلَى مَدِينَةِ أُحْمَ الصَّعِيبَا قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِي نَعْبُدُ اللَّهَ مَالِكُ إِنِ إِلَٰهٍ غَيْرُ ولا تنقصن في يالوم جنى اني ارى ف خير اني ارى بخير وان من خوف عليكم عذاب يوم ويا قومي اؤوفوا الميثاق ولن ينجيكم من الله ذنبكم ولا كذلك خصم يا ساسيا ام ولا تحسوا في الاضمسدين دقيقتكم والله خير لكم من كل مصميم وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ أَلَا يُؤْمِنُونَ وَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن تَأْمُرَ كَمَا يَعْقِلُ آمَنَ أَوْ أَيُؤْمِنُ لِفَأْسِكَ أَمْ وَلِمَا أَوْ أَنَّ لِفَأْسِكَ أَمْ وَلِمَا إنك لأنت الحليب الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وردقني منه رزقا حسنا قلا اريد ان غفرانك الى الله الحق عند ان اريد الا الاصلح ما استطعت وما في شيء الا لله عليه تركت اليه الي وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَ مَنَّكُمْ شِطَاطِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ مُوْحٍ أَوْ قَوْمَ بُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ انا قوم لوط من قاديع حسب سيرهم بكل سنه دوله الي الى ربي رحيم و قالوا يا شعبهما نسقه كثيرا مما تقول لا نراك فيها معيشا وان لا نراك فيها ضعفا ولولا رحمتك لرجنا قوله ولا اوراكم كذا لنا كانا تعنينا بعزين قال يا قوم ارسلوا اعذ عليكم من الله وافتقدتم هو راقم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم لا تلوموا على مكانتكم اني عامل سوف تحملون مني فيه عذاب لي يؤذي ومن هو كاذب فَأَنْتَ تَقِيبُ إِنَّنِي لَقَرِيبٌ وَلَوْلاَ مَا أَمْرُنَا لَجِئْنَا عَنْكَ وَالذَّمِيرَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّمَّا وَأَظَلَّتِ الَّذِينَ هُمْ الصَّيْحَة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثبين كأن لم يظلوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَبَقُوا الْأَمْرَ فَمَنِ اتَّبَعَ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لحنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود هَذَا مِمَّا أَنزَلَ الْقُرْآنُ خُصَّهُ عَلَيْكَ لِنُرْقِيَكَ حَصِيدًا وَمَا ضَلَّمْنَاهُ عَلَىٰ قَوْمٍ إِلَّا مُنذِرِينَ الا اوله تعرف من الهتهم التي يدعون من دون الله شيئا لم يجا الامر رب وما ذا توهم غير تسبيح وَكَلاَ رِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِلَّا أَخْوَى الْمُرَا وَهِيَ مَوَالِمٌ إِنَّ أَخْذَهُ خَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ شَيْءَ ذَٰلِكَ لَيَسَنُّ مِنَ الْخَاصَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ لَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُم وَلَا يَرْجِعُ وَلَن يَأْتِيَ يَوْمُ الْمَسْئُدِ وَمَا أَخَّرَ مِنَّا إِلَّا لِأَجَلٍ مَّحْدُودٍ يَوْمَئِذٍ لا تَكُونُ النُّسُبُ إِلَى فمنهم شقي وسعيد فأن الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق قاله لفيها ما دار في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إِنَّ عِزَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَوْا فِى الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّ عطاء غير مجلوب فلا تكفي مريك مما يحبد هؤلاء ما يحبدون إلا كما يحبد آباء إِنَّ لَنَا نَبُوَّةً وَإِنَّهُمْ نَصِيْبُهُمْ غَيْرُ منقوص آتينا موسى فيه ولولا كلمة شبقت مَنْ قُلْ أَلَمْ نَأْتِكُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَا فِيهِ وَلَهُ الْكَرَمُ شَبَقَ اسْمُ رَبِّكَ لَقَدْ يَزَيَّنُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِهِ وَإِنَّ كُلَّ لَّن يَخْفَىٰ أَمْرُهُمْ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِهِمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَإِذَا إِن كَمَا اسْتَغْنَى فَذَبَذَعْتَ وَلاَ تَطْغَ إِنَّهُ بِلاَ تَحْمِلُونَ بِثِ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم نار وما لكم من دور الى الله من اولياء وما لكم من دون الله من اولياء فأقم الصلاة ورفع النهار وزلفا من المعين إن الحسماك يبهدن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أَرَأَيْتَ كَمَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ قُلُوبٌ دَثِيَةٌ يَهْوُونَ عَلَى الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ آنَجَيْنَا مِنْهُمْ وَ لَا الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَسْرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ أَن لَّن نَّجْمَعَ مِنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ إِلَّا أَجْمَعِينَ وَقُل لَّن نَّقُصَّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثبِتُ بِهِ فؤَادَكَ وَرغمَ وَجَاءَ أَكْثَرُهُم بِالْحَقِّ وَمَا يُؤْمِنُونَ وَذِكْرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَقُولُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ حَمَلُوا أَلَمْ تَكُن فتكم بما آمرون وَسَتَبَرُونَ إِنَّ مَا يُرُونَ وَلِلَّهِ الْغَيْبُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ أَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالْمُنَ